ومن يطع الله ورسوله فقد فاز روزا رضينا ألا بعد أن خير الهديد كتاب الله وأفضل الهديد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وحدثات آر وكل محدثة بدعة وكل بلعة ظلالة وكل ظلالة في النار على جزاء قراءتنا بحق الله علينا وعلى حالهم وتعالى وملته ووفق الله علينا وملته بوصوله في كتاب الموطا لنمذ الهجره مالك بن انس رحمه الله عليه وجعل وزنه في الدين وقد طلبت من القراء في اخر ما قرانا في باب صلاه المسافر اذا كان اماما او وراء امام السؤال الاول هي نتقدم شرحه وبيانه ما هي المسافه التي يقال فيها عندها مسافه سفر اذا قطعها الراكب مشيرا كم شيئا كم لن ينقد كما قال ابن تيميه رحمه الله مسابه معينه اذا قطعها المسافر تحققا فيه احكام السفر او وجبت عليه احكام السفر او صار عاملا برخصه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 ومكة قريبا فلن تكن طويلة ومع ذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتمهم ومن المعلوم أنه كانوا يصلون خلفه ومنهم المكة ومنهم الآفاق فما قال له القبيلة تكميرة الإحرام لن كان لكم من المكة في الجن لأن الناس يحتاجون من أهل مكة يعرفوا هذا الحكم ومن ذلك ان العمره له عرف او الرسوم عرف السفر وليس هناك اماكن اصابه معينه يسافرها الرجل فيقال انه من اهل السفر ويرجع في ذلك الى العرف عرف السفر وكذلك ما هي المده التي يقعدها المسافر في بلد التي شاء عليها فيقال حين اذن انه يجب عليه او يرخص بها له فيقصر الصلاه اربع ايام او ثلاث او 19 يوم او ماذا كم ينقص كم ينقص في البلد حتى يقال أنه يمكن أن يترخص برخصة السمر فيقصر الصلاة نعم؟ نعم؟ نعم؟ وكذلك كما قال شيخ الإسلام نتذكر على التحقيق مدة معينة وأقوال الصلاة هذا في ذلك كابن عمر معروفة فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه إني أصلي صلاة المسافر ما لك أجمع مكثر وإن حبسني ذلك عشر ليلا ومكث في أدربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة فرضي الله تعالى عنه أم رضي الله وتعالى على هذا يدل على ما ذكرت لك طيب ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حديث عمر يا أهل مكة أتمل صلاةكم فإن قوله سفر سؤال هل ورد ذلك عن النبي أنه قال ذلك ورد عن النبي أنه قصر الصلاة في المكة مثل ما فعل عمر أو فعل عمر مثل ما جعل النبي وهل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ أخي عمد لا جعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكن إسناده ضعيف فهو من طريق علي بن زيت ابن جدعان رضي الله ورحمه الله على بي نظر عن عمران الحسين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فقام بمكة ثماني عشر ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول يا أهل دلت صلوا أربع الفين قوم سفر نعم فإن قوم سفر طيب لماذا أن قوي ما فدت عن عمر ما ذبك عن عمر كما ينطع مالك من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أو كان إذا قدر مكة صلى بيه بركعتين ثم يقول يا المكة أتمنوا صرعتكم فإن قوم سبب فلماذا لنقوي حديث النبي هذا بأثر عمر أبن الخطاب نعم لماذا لنقوي ها؟ آه. لا لكن طول الصحابي إذا ما كانه مخالف صحيح يقوي الحديث الضعيف كما بر معكم في النسح على بعض الرأس فإنه جاء بإسداء الضعيف اتخرجه الشابعي نعم وكذلك جاء في سلحة بداود وفعل أبو العمر وليس له مخالف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 أول على النبي بقول عنه صلى الله عليه وسلم ويغلب على ظني انه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فعل لو جاء الى مكه فعل كذا وعمر جاء الى مكه وما عمل كذا هذا في نظرنا له قصتين مختلفتين نعم هذا <تصفيق> ممكن إذا نقل على النبي أنه قال سمعت بالنبي يقول كذا ذوابح هذا يمكن أن يقوى لكن كون تأتي قصة عن عمر أنه حصل له ذلك قصة عن النبي أنه حصل له ذلك كيف نقوى القصة التي وقعته من قصر هذا كيف تقوى هذه فلابد للمحدث أن يعمل القرائم في تحسين الحديث مثلاً إذا جاء يحس الحديث منقطع بحديث منقطع ماذا يصلها؟ يعني القراءة لأن هذا علم من مبضل بالعقل علم يعتند على العقل ولكنه من مبضل بالشرح بالشرح الآن مثلا تريد أن تقول حديث مرسل في حديث مرسل أو حديث منقطع حديث منقطع تنتبه فإنه إذا كان منقطع في نفس الطبقة إنه يخشى أن هذا الشيخ الذي حصل الانقطع بعده فلم يذكر اسم اسم شيخه والشيخ الذي ويسامته في الطبقة لم يذكر اسم شيخه ينبغي أن يكون مشايخ هذا غير مشايخ هذا حتى لا يكون قد اشتركه في الشيخ ضعيف بينهم فما قد نعمل قريبا أن هذا يكون شيوخ غير عاد نعم كذلك نونسا لأنه كان بينهم لغة تغتي قعب في الشيوخ ضغع قعب فالخاف أنه هذا حدث عن الضعيف هذا عن الضعيف فسق له لكن لو كان في طبقتين مختلفتين ما الخاف كان في طبقة واحدة طبعاً يكون الشيوخ هم مشترك يرتفع الحديث نعم كان يحسن قديماً على البشر ناصر قبل أن يطلع على سنن على إيش؟ على شعب البياتي كان يحسنه ثم راجع عنه لأنه كان يأخذ بكلمة من قيم الذي في الصحفه قال حميد له وشاهد بشهاد ضعيف فاعتمد على كلمه المقيم كما اخبر الشيخ ناصر بنفسي في الاردن رحمه الله عندما سالته عن ملك في احلام مزارع اخواننا هناك فقال لي او فقال ان هذا يعني قر ان هذا يصنعه العالم وهو انه ادار عالم كان يقيم قابل فيه هذا الحديث فيه شاهد له بيسان ضعيف حتى لما راى او ما طلع ذاك الكتاب لا هو بيعتمد على كلمه بقول اسناد ضعيف انا بقيم مخبر ولكن لما طلع طبع, طبع شعب الايمان وجد ان الراوي اللي قال فيه او السنه اللي قال فيها بيقيم مجرد الضعيف شيء ضعف او هو لا يصلح ما يكفي ان العلامه المالي بعد ذلك صار يقول ضعيف تابعي فان كانوا يريدون المدارس كما صحيح اذا ليسوا على 32 غودن المبلغ هو اذا تنتقل الذهن الان الى ان حديث يا اهل لو كاتموا صلاتكم وقمر النبي يا اهل كانت تصلي اربعه تقويه هذا بهذا نظرنا لهذه القصه لعمر هذه القصه للنبي هذه قصه لعمر هذه قصة, قصة, قصة, قصة, قصه للنبي نعم ا انه صعب ايضا ان تقوي هذا او تقويه هذا الرياده في كما ذكرت لك نعم لا ما يعتبر صلاه عثمان في من الاربع ركعات لا تعتبر لا يعتبر معارض حديث عمر ان عثمان تاول كذبين ان فيه انه سته او اربع اكوان ذكر النقيب في زاد المعاد صححه دين انه تاهل او فعل شيء من غلط بعد البر يظنه جائز ولو بل نقول انه يريد علم الناس انه ادمان في الصبر اذا حرام كما كانوا كان بعض الصالحين يقولوا الحين يبين الناس أن الأمر هي ليست واجبة فهو أتم مرة يبين الناس أما قيل عن عائشة أو ثبت عن عائشة أنها تمت لصبر كيف يتم عائشة سبحان الله وعلا وهي زوجة دبي لأنها تريد والله وعلم أن تعلم الناس أن القصر ليس كما ذهب لهم هذا المحمد بن أبي سليمان ومن المعاصرين العلا من الباني رأوا أن القصر واجب لحديث ثلث الصراح وكافيرك عليه جزيت بالحضره وخرجت في, في الصبر فعلى عائشه وفعلى اثمان يجعلون على الاقل نقول ان الاهتمام بالثغاب او قصر الثغاب مستحب على ما رجح بعض القول القيم خلال الترجيح او نعم ابن عبد البر انه قال انه تاهل وقد قال ابن عباس اذا مرات يعني اي مسافر لبلد لك فيها زوج او ايش وما رجيه اكل فرضان نعم وان كان مهاجري يواجه ولا يكتب بهذا الايات مكه لكن الله ذلك اذا بقي في اذا اذا, إذا, إذا جاء له منها وله زوجة مثلا فيتم الصلاه هناك قول اخرى السؤال الثالث اذا صليت خلفا امام مسافر وانت وانت مقيم بل اذا صليت وانت مسافر خلف امام نعم مقيم ف هل تقتدي بصلاهه هنا لماذا ذلك رحمه الله قال لا بد ان اقل دم تشهد معه ركعه واحده غير تشهد معه ركعه تصلي صلاه الظهر اما اذا باش التعول شيء اتيتوا بالتشوهات تصلي فقط ركعتين لما يدك تكون ما درت الجماعه وهي انك ما درت الجماعه لا تقول هذا صلاه عفوا والشاهد على كلام هذا فقالت له الله بل ان له اذا دخل معه وجد في التجرد يصلي صافه اي القولين ارجح ف أي القولين أرجح راح مشار نعم وذلك لعموم الحديث مسجد أحمد عن موسى بن سلم قال كنا مع من عباسي لا كان فقلت أنا إذا كنا معكم صلينا أرضا وإذا رجعنا من حالنا صلينا ركعتين قال سلطة وقال سلطة قال إذا كنا معكم عمومي لا أكم في التشاهد للأخير مم. لا أصبحت لا قال إذا دركنا لا أكم ركعة أو ركعتين نعم فهذا يرجع خلو الشهر حتى إذا دركت المنفذة وقال رأيت من يعمل بهذا القبر فدهجت يعني رأيت العظم أخوالنا مرة من مرات قديم القبر السنين طوية ولا كنت أحفظ هذا القول يتعجب من ذلك وهو أنه اذا شمل الامام ورضا حتى حضره معه ركعه اخر راحه يضيف له اخرى ويسلم ان هذا راسخ الا مسافر المخالف لهذه من عبد وهو خالف ايضا ذاك الرجل الذي يصلي خلف امام قصر الصلاه فيقصر الصلاه وهو قائم من يوزع لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر قال أتم, أتم بيجم عنه أن يتم طيب ما الأولاد يقدم المسافر ولا المقيم إذا جاءوا في مسجد إذا جاءوا في مكان في مسافر في المقيم ما يقدم صدقهم فهنا عمر قدموا صلى بهم وقال أتموا عندما قول احياء السنه نقدم للمسافر مثلا واشرب الماء اي نعم قام له حديث العام يوم القوم اقراهم مقرأ فقد قيل اقراهم اي ارفعهم من الكتاب او كتاب الله ترفعهم او على ده السنه نعم وقد اشترط امام احمد اذا اعراض مقدم الانسان احقر من الانسان لا يقال ان يكون معه الفقر من الفقر لا يصلح له صلاته طيب هنا مشكله تحدث كثيرا اريد حلها اود اذكر لي حلها ان من ارادا ان يعمل الشغله فتراه يسهل الامور وهو مسافر فيصلب المقيمين فيصلب المقيمون خلفهم فتحت الخفنة في المسر هو الذي يصنعه المأمور الإبان قلنا أنه أول مهد ولا أول مهد لأن علي قال رضي الله تعالى عنه حدث الناس لا يعرفون أن تحبون أن يكذب الله ورسوله بما يعرفون هذا المعنى أننا ندرس كل ما يصنعه العام في حي فلا نخرج عن أفعالهم في العبادة هذا ما أفعل إذا ما ينتج للسنة أنت يا أخ يقول له جئت لنا الآن صحر سنة جاء ينشر السنة في حي من أحيان المسلمين فراه جئت أشياء ما أعرفون أمهز فهذا منكر أو فيه ترسلين فهل ومنكر كون رجال اشياء هي سنن لكن ما عرفون الناس متى ينكر عليه و متى يقرن تقصيد وهنا كما ذكر احد مشايخ المضلة في كتاب ذكر في اخطاء الناس اسمه اظن اسمه النظار فذكر جملة اخطاء الناس ترجيد لكن قال في اياك يا صاحب السنه أن تظهر السور الغريبه عند الناس وسكت ولم يفسر لو بده شيء للتفسير ده لو كده كل انت هتظهر السور الغريبه عند الناس دعوه الالات والسنه دي تطلع الاطلاق دعوه لمات السنه على السنه بدل السور الغريبه عند اصحابها طيب انت مت السنه على ايه اذا نوى السبيل في هذا السنه وهو تفصيل ومتى ننكر على ما ظهر السنه الغريبه ومتى نؤيد وندعمه وقول جزاكم الله خير هذول يحبهم هذني ما ظهر السنه في تفصيل ولا اخوان ندرس ايه هذا هذا شيء استني ايش ايش يفعل هذا الغير معروف طيب خلاص يترك السنن الغريبه ما يضرها ها فتح الله عليك وهذا التفصيل نقضي على ذلك الكلام الذي ذكره صاحب ذكر الكتاب المنذار والذي قال لا تظهر السنن الغريبه امام العامه نفصل بدل ان نقول كلمه لا تظهر السنن الغريبه امام العامه نقول كلام فيه صواب وخطا الصواب انه موافق لقول علي رضي الله تعالى عنه ايش حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله خطا من جهه اننا اذا ادمننا هذا وجعناه منهجا ما نظهر اي سنه غريبه حتى يموت فن الحق الذي معنا يموت معنا في القبور ما تنتشر الشمعه لكن نقول لا نظهر ابتداء الا بعد التمهيد والاقناع فأنا نشوف في المسجد رسائل ونجيب فتاة العلماء في ذيك السنة ونبدأ نشوف بعد ذلك هل فهم الناس أن هذه السنة وإلى آخره ثم إذا نهدنا وعقل الناس وأتعلموا وعرفوا أظهرنا حتى يقتدي الباقي أو يقتدي الناس بمن يفعل هذه السنة نعم فتذهب حينئذ العلة التي من أجلها خاف علي ويقوم ان يكذب الحق لانك لو حدثت الناس من غير دميت كذبوا الحق الذي عندك بدلا قمت صلي بهم وانت مسافر وهم مقيمون سلمت سلموا اول ما يتكلم شياب مثل ما كان لك من من العامه لا يجوز ياخذ صلي فينا وانت مسافر ها حتى هو قال لهم كذبوا الحق لانك ما مهدت ما ما هتكذبوا هتحبون أن يكذب الله شوف انطلق الإسانة ما يجوز يا أخي تصلي مسافر صلي مقيم لأنه عند العام ما يجوز متى خلاف معتاده اعتاد أن المقيم صلي بالمقيم والمسافر يصلي بالمسافر إذا ما أخاله العادة هذه فهو حرام فأنت الآن جعلته يتكلم الله بغير عنه فينبغي حينئذ أن تتفادى هذا بالتمهيد ولك في رسولك أسوة حسنة ان النبي حريص على اعظم شعيره في الارض كعبته بيت الله الكعبه بيت الله وحريص على ان يبنيها على قواعد ابراهيم خاف انه لو بناها خاف على دين الناس مو من لامه الناس مجاهد شجاع اللهم صل عليه ما يخاف الله مثلها لا يخاف بالله لو ما تنائم اللهم صلي عليه لكن قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم إذن هذا الذي يتعجل ويظهر السنة الغريبة من غير تمهيد مخالف للرسول في التديم نخش أنه يبتدأ في التقرب إلى الله ويظهر الغيرة ونحو ذلك ويقدم من غير تمهيد نخاف عليه أنه يقع في البدعه لانه شيء تزيد فيه في العباده ما امره الله به امره بالتنيته هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خاض على الناس ان يظهر لهم شيء ما يعرفه ان يهدم البيت ويهدم على قواعد ما يعرفوها وهذا حق لكن لو ظهر ادى الى منكر اكبر فالنبي اخره او النبي منعه او اخره للعله كالمؤخر له للعله وهي حسام عهد الناس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 فانشر السنه بذل العزم من سبيل لما زالت العله نشر السنه فارجع البيت على القواعد فاذا الامر منوط بايش بالحكمه وتقديم تقديم السنه والتمهيد بها قبل نشرها حتى لا يكذب الله رسوله لا يكذب الله رسوله وقد ضرب لنا مثل بمن اراد ان ينشر سنه في حيه بتقصير الثوب الى نصف السعه سنة غريبة على العام الحقيقة لكن تنشرها بتمهيد تنشرها بتمهيد كيف لا اقول غريبة وانا امشي مرة وثوبي تقريبا نصف الساق في الطائف اذا استوقفني رجل شيبه انكر عليه قالت يا اخ انت نعم قال ثوبك مرتفع وهو بعد ما سالت او سال او قال لي او تكلم معي انسان في شخصه قال هذا قاضي في احد المحاكم ينكر علي سنة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 واذرم لكم مثل بقصة يقول العلام العثمين يقص عن نفسه يقول كنت أمشي بالحرم وبجانب إنسان يمشي بين الصفة والمروه ومنتعلم قلت يخلعنا عليك الشيخ ما نظر إلى الشرع من جهة النعم لا يجوز والإنسان يسعى هذا لا شك كلام الله غير علم لا دليل عليك لكن نظر إلى علة السلطان طاعته إلى الأمر بعدم توسيخ الحرام أو شيء مثل هذا قال له يخلعنا عليك يا أخي فقال له فقال له يا شيخ ما كان يعرف من هو فقال له يجوز الصلاه من النعال ولا فقال له الشيخ ابن زيد نعم يجوز فقال اذا كان يجوز الصلاه من النعال فالسعي من دوله هذا الرجل يقول لعله ابن زيد هكذا العامي احيانا اذا حفظ حجه قويه مثل هذه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 فيسهل الامر ولا ينكرونه اما لو رجل غير معروف غريب او ما بعد رجل عن الناس اليه فان اضهاره للسنه الغريبه يكون عرضه ربما لانكارها طيب هنا وهذا نقل كما ذكر لكم اظن قبل ان ذا غريره مرة كان يتوضى لكن يفعل شي غريب هو ولث انه وصلنا في اعتقاد انه ما يمكن صحابي يبتدع بعيد عن الصحابي انه يبتدع فكان ابو هريرة يزيد فوق المرفق يعني يغسل ما فوق المرفقين فكان انسان ينظر اليه ويتوضى انظر ابو هريره وهي تنظر اليه قال ما كنت ادري انك تنظر لي ولو كنت ادرك تنظر لي ما فعلت هي راي ان ما مهد له نعم لم يمهد له دعته وايضا الامر نسبي في رد عالم يكون مسموعا الكلمه عند اقوام غير مسموع عند اقوام غريب وخاص القرابه يقول عيسى بمريم كما نقل ابن عبد البر وغيره باسانيد مختلفه اجهد الناس في عالم اهله فانظر الذي ما نصر في مكه ما نصره اهله من عمه ابو لهب بنص في المدينه عند الاغراب فلربما الانسان ما يكون مسموع الكلمه عند اهله مسموع عند الاجانب يرون تقديره اكثر ولذلك تعجبوا من سيره بنتيميه ذكروا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 او نعم وهي سنه الجرح التي يجهلها الاخوان المسلمين اليوم ويعتبرونها من البدع التي ايش تفرق وصدق بالمسعود ونحن ننظر الاخوان المسلمين كيف يشدون على الحديث في هذه السنه ويقولون انهم فرقوا الناس ويتكلمون على العلماء من غير ان ينظروا للتفصيل الذي ذكرناه في القواعد الاربعه التي ذكرناها في الجرح والتعديل نعم فيما يتعلق بالجرح والتعديل فتجد تحيانا انك يعني مثل ما هي اي نعم دخل عليه رجل فقال له وقد كان يقول للامام احمد فلان ضعيف فلان كذيب هذه سنه فقال له ذلك العام البليد الذي لا يعرف قدر العلماء قال تختالب الناس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 باعي الرموز الذين هم لهم كما قال مره جماعه الاخوان والتبليغ من الفرق الهالكه وقال ليتم بالبلاد من طريقتي الوخيمه فلبذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لانهم الى ان الشيخ خالد من حاجهم فالمقصود ان الامام احمد رد على ذلك العامي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 أهديه له حمار وحش او رجل حمار وحش رجل حمار وحش صلى الله عليه وسلم فرد في حديث الصعب الجسامة فاعتذر للسنة وقال اننا لم نرد عليك الا نه حرم فاذا اذا سبق سبقت بفعل ولم تمهد له فادرك نفسك وبين السنة مثل انسان فاجاك ودخل في مجلس فتنازعت نفسك تقوم او لا تقوم فجلست عاملا بحديث مسند احمد حديث انس ما كان شيء احب الى النبي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقوم له اذا دخل لانه كان يكره ذلك فتردد في نفسك فجلست فهنا لا شك ان الانظار ستوجه لك من كل مكان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 من الصحابه يعني يقوم له لكان يقرأ ذلك واحجلال النبي للصحابه اعظم من اجلال فلان لنا ومع ذلك من باب اولى ومع ذلك لم يكن يقوم لهم فنحن من باب اولى ان نقوم بهذا الداخل بل نفعل من اجل ما كانوا يفعلون مع النبي هنا من كان في قلبه مرض يا شك انه سيفور ويوكر السنه التي جاءت عن الرسول الواحد الغفور فهنا لا تستفيد ليه لان هذا مريض نعم فالسلف كانوا يقولون اظهر السنه ولا تجادل فيها لا. انت كما قال امام احمد فاذا قال لك ان اخي هذا باب الاحترام ها سبحان الله والصحابه ما كانوا يحترمون الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يحترمون ومع ذلك لا يرون القيام له نعم ده دخل طيب آه. ننتقل الان لدراسه جديده باب صلاه النافله في السفر بالنهار والصلاه في الدهب. على الدعاء باقرا أحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله م. على الإمام مالك رحمه الله فاه صلاةً مائلة في السفر في النهار والليل والصلاة على الدات أي نعم حكم الصلاة الصلاة الناثلة في السفر بالنهار هل تصل النافلة في السفر هل يتنثل في السفر بالنهار وما حكم الصلاة على الدات ،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 الراتبه التي هي من روايته ومن روايه عائشه جاءت نعم فجاء عنه صلى الله عليه وسلم من روايته ومن روايه عائشه انه كان يصلي ركعتين قبل الفجر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين قبل بعد المغرب ركعتين بعد العشاء و حديث الاخر اربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر على اساس الحديث الاول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 اي متلفلا بالصلاه لاتمت صلاتي اي لو كنت مسبحا معناه لاتمت صلاتي واخترت التلفل لكني اخترت القصر واخترت ترك التلفل في السفر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 يجوز التلف المطلقا في السفر حتى ذهب الجمهور الى جواز السنن الراتبه في السفر نعم والمذهب الثالث وهو مذهب عمر الفرق بين الراتبه المطلقه وايش والرواتب فالراتب المطلقه لا تصلى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 سافر وقد راى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان يتطوع الرجل في السفر وبي يقول لمحمد واسحاق نعم ولم ترى طائفه من اهل العلم ان يسلي قبلها ولا بعدها هذه الصلوات لكن من لم يتطوع في السفر فانه قبل الرخصة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 الحضر لكن هذا به نظر لأن النص ده جعام جع أو مجمل أو مطلق فإن ننظر إلى عمل الصحابة عمل النبي والصحابة فقد قال ابن قيم في حاشيته على سنن أبي داود قال وهذه طريقة قاصرية العلم أن ينظر إلى النص العام من غير أن ينظروا إلى عمل النبي والنبي إلى عمل صاحب الشريعة وأصحابه وأصحابه المضين أو نفسر لذلك العموم وهذه آفة هذا الزمان الأهم تجد أن من خالفون من الجماعات الضالة التي ظلت سبيل السلف يحتجون عليك بعمومات جماعة تبليغ تحتج عليك بأي آية ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة بل موعظة الحسنة وجماعه الاخوان تحتج عليك بايه وهي قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان بحديث حديث لا يسمى احد الاصل في النقره قال فلم فلم يعلف الطائر احد الطيفتين وحديث عثمان عايز سعود الخلاف شر الى غير ذلك من المجملات والالمجتبهات التي تحتاج الى محكمات تفسرها ومه الحديث فيردون الم... ال... النص العام يعرفون معناه وتفسيره بعمل النبي والصحابه وان النبي صلى الله عليه وسلم الذي انزل عليه ادع على سبي ربك بالحكمه لا كان ينسل الجهال جرافات لتتغير احوالهم للسفر والخروج في سبيل الله اكاد يؤتى بحمار مثلا رجل كثير ما يشرب الخمر وانا اريد منك خاصة الاسماء الاولى ان تبينها في مجلس التحديث العامة اني اذكر كنت اقول كان حمار يؤتى به وكان فظنوا انه الحيوان اقول صحابي كان اسمه كذلك انتبه صحابي كان اسمه كذلك قيل ما اكثر ما يؤتى به في شرب الخمر ويضرب ومع ذلك ما قال النبي لبعض اصحابه ومع ذلك ما قال النبي لبعض اصحابه من الفضله العلماء كعمر وعبد المسعود قال خذ بحمار الاطراف الجزيره هل لو في خروجه سبيل الله تغير البيئه معه ويهتدي فهذا يدل على بدعه لا يسرعون ولو كان خير لسبقوا اليه رضي الله تعالى عنهم اذا اي نص عام ياتينا كدعك كقول يدعوا سيدي ربك بالحكمه لا بد من النظر فيه لعمل النبي والصحابي في ذلك فلما رأينا النبي ما يتطوع في السفر هو ابن عمر الذي كان دقيق في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم دقيق النظر ومع ذلك ما كان يتطوع بالرواتب في السفر كما هو حديث الباب ايش حديث الباب؟ قال كان لا يصلي مع صلاتب فريضة في السفر قبلها ولا بعدها وهو معروف بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن آله انه كان يتطوع بالرواتب لكن نفتقر الى الاسناد فاين وجدنا الاسناد الصحيح فما له ايش عندنا يجوز الامرين يجوز الامرين لكن نفتقر حقيقه الى الاسناد حتى نعرفه والا فالاصل فالمقيم يقول لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه صلى تطوعا انه كان يصلي غير ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم عيش والوتر وان كان مذهب عامه السلف وامه الفتره جواز التطوع بالليل والنهار على الراحله والارض لكن قولهم جواز التطوع اي تطوع المطلق ولا المقيد فان ابن عمر كان يترك المقيد قبل الصلاه وبعدها اما المطلق فكان يتنفل تنفل المطلق نعم يتنفل تنفل المطلق وقد علمتم من الاقوال ان منهم من منع مطلقا الراتبة وغير الراتبة تطوعا في السفر ومنهم من رأى الجواز مطلقا منهم من فرق بين الرواتب والمطلقة كما ذهب بن عمر فلنفرق فكان لا يرى الرواتب لكن كان يتنفل تنفل مطلق على البعير يصلي رضي الله تعالى عنه كما جاء والحقيقة الذي يرشح ويجعلنا نختار ترك التنفل من جهد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 فتقول له كتب له اجره مقيما وانت ما كنت كنت مقيم تتنفل الرواتب كنت مهمل لها فهل لا يكتب لك تكون ايش من لا يؤدي الرواتب في الحضر حتى اذا صار لك مرض او سفر حين اذا كتب لك الاجر اما اذا كنت من لا يهمل نعم فذا يكتب لك في ذلك الاجر نعم طيب قال ابن عبد البر ان عقد الاجماع على انه لا يجوز ان يصلي احد فريضه على الدابه في غير شده الخوف اذا لا يجوز ان صلي الفريضه على الدابه ان عقد الاجماع على هذا يعني وانت جالس طول لا بد ينزل لكن اذا صليت في السفر على الدابه وصليت النافله فانه يستحب لك أن تتوجه بالدابة كالسيارة الآن لجهة القبلة تكبر الإحلام ثم تمضي وتصلي في أي وجه ذهبت إليه وهذا يفسره الآن لنا هذا الحديث بعدها وحديثه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله كان يصلي على راحته نعم كان يصلي على راحته في الصغر حيث توجهت عبد الله بن دينار عن مال بلاغين اي نعم عندنا اذا زياده عندنا زياده والحمد لله في نسختنا هنا حديث عبد الله ابن دينار نعم اقرا ان عبد الله بن ثقه ان عبد الله انه نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راكنته في الصبح اي توجهت لك هذا الحديث ليس لا صحيح وفيه من الفقه ما ذكرته لكم وذكر امام احمد رحمه الله عليه فابن احمد ذكر أنه يتنفل على الراحلة في السفر لأنه ما سمع في الحضر أن النبي كان يتنفل في الحضر فلا يشرع من ذاهم للعمل أن تصلي ركعتها في الطريق محتجا للنبي كان يوتر على بعيره لأنه كان يوتر على بعيره في السفر اللهم صلي عليه نعم, نعم قد تأتي أحاديث كان النبي يصلي على بعيره أو كذا مجملة ما تجد السفر ولا حضر لكن كان اللي باب احمد والامه يحملونا على السفر لم الاكثر على انها في السفر كان يصلي على راحته في السفر حيث توجهت به هذه السنه انه تسقط لا تسقط شرط استقبال القبله في السفر في صلاه النافله في صلاه النافله فتصلي حيث توجهت بك لان الذي كان يصلي على راحته في السفر حيث توجهت به السياره توجهت بك للطائف مكة وراك صلي وتر لا عمل لا حرج لكن ابدا كيف عارف نفسك الان انت من جده طالع لمكه وامامك مكه وامامك القبلة فكبر فتكون بدات النازله وبتتجه للكعبه ثم تجاوزت مكه وضربت الطائف صارت مكه وراك اكمل فهذا بعضهم يجعلونه على الفرضيه وهذا غلط والصحيح انه يستحب فرق فقط ان تستقبل قبلة عند ايش هانتكبيرة الاحران مستحب لانه من افعال النبي وافعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل في دين رب الارباد على الاستحباب كما قال علماء الاصول اما لا شك الا يعني الفريضه لا بد ان تنزل اليها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 أي صح يقول السائم الليبي سؤال جيد يقول أي صح أن يقال اليوم أن السلثية هي الإسلام أي والله حصلا الدين الإسلامي هو ما كان عليهم النبي والصحابة هذا هو الإسلام وقد قال البردهاري في كتاب شرح السنة الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام والسنة لما جعل النبي والصحابة وهم السلف فلا حرج هذه كلمه طيبه لا لا لا ولذلك الان احاول جماعه الاخوان والجماعات الحزبيه هذه ان تدعو الناس الى الاسلام لكن ليس الاسلام الذي كان عليه السلف الكرام اسلام فيه اركان كالصلاه والزكاه لكنه مشوه بالبدع نعم والحزبيات البتيته فمنها دعوه الناس في اسلامهم هذا الى ان يرجعوا الى نف الحضاره وهذه بدعه يقنعونك هذه الاحزاب كالاخوان والتبليغ بعد ان تبقى معهم فتره ويطمئنون لديك يرقوك لتثبت تدايع قل لهم حين يزن قد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بولى الخليفتين فاقتلوا اخرهما وهذا صحيح الجماعه لقد قضر عليه الامر نحو 170 خارجي تقريبا 140 خارجي وذكروا عن بعض اللوكان يبيع عند الكعبه ل لتذ... ل لي... لي... لالزام من معه من التائهين الجهال الشباب ان ما معهم ان الذين معهم حق في تفجير المنشئات و نعم فكانوا يعقدون البيعه والناس يطوفون نايض من عليهم يقرب منه بايع ان انك تموت في سبيل الله ان انك تذكر منى مراكبيه الى اخر ما يقوله لهم من الامله عند باب الكعبه عند عند الكعبه نسال الله العافيه م? وهذه بدأة لأن النبي ما جعل إمارة في الحضر إنما الإمارة في السفر ليس فيها بيعة أم إذا أرادوا أن يقيسوا وقالوا للسفر يجوز به البيعة وهو قصير كيف في سفر طويل الآخرة هذا كلام باطل نعم الصحابة لما يدركوا السفر الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك السفر والطويل هل جعل إمارة في الحضر لتنظيم الدعوة والتقرب لله بذلك وجعل فيها بيعة لا شك أنه محدث إذن تسقط الجماعات فقط بهذه البدعة كلها وتبقى جماعة واحدة وهي التي قال عنها البربهار الجماعة الأم من كان على مثل ما عليها النبي والصحاب لا يتدينون بذي الرجل غير الرسول صلى الله عليه وسلم يواغون ويعادون فيه على فهم السلف رحمة الله عليهم سيد من تونس يقول ما حكم حج مكان في المسجد أو في المدرسة القرآنية لأخت من الأخوات حجز مكان في المسجد او في مدرسه قرانيه الان ان لم يكن السؤال في مسجد او في مدرسه قرانيه على كل حال المسجد مثل ما جاء في حديث اسناده ضعيف في منا منا مناخ من سبق والمسجد كذلك سواء كان عند النساء في مصلاهه او عند الرجال مناخ من سبق فمدام إن إنسان جاء وجلس وجاء مبكرا فهو من حقه فلا يحل لأحد أن يبصد سجادة ونحوها ليحجز المكان قال الشريخ الإسلام في الفتاوى فمن حجز مكان في المسجد والسجادة ونحوها فصلاته فيها قولان قول تبطل لأنها أرض مغصوبة وقول تقصح مع الإذن لأنه غصب وهذا يحدث الآن في مكة يأتي الأثرياء الذين يبقوا يعني انغمسوا طوال السنة بالملذات وحصوا في قلوبهم الغموم والهموم لا يحتاجون به إلى الذهاب للفنادق الفخمة ربما حول الحرم ليأتوا يسملوا بعض الصروات العشر أو آخر فلا يقيمون لهذا المعنى وزنا فيجعلون خدم كما رأيتهم لهم يستجرون ربما عشر ألاف أو عشرين ألف وثلاثين الله أعلم فيبقى الخادم كما رأيته أنا نعم لايما طوال الوقت يعني حاجز 7 3 او 4 امكانه نعم حتى ياتي هذا الرجل ويستاجر استئجار فاذا جاء انسان قال قم قول هذا مكان يكذب هو وصل الحجز اللي كم ب 7 من هورات الرياض و4 فهذا ما يجوز الحجز لا يحل الحجز صوره الحجز الجائزه بهاي صورة الحجز الجائزة أن يكون الرجل قد جاء مبكرا للجمعة جاء مبكرا لعداء التراويح لكنه لكن أعوزه الذهب للخلاء فيذهب إلى الخلاء ويضع طاقية يضع شماخ لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب المجلس إذا قام عن المجلس ثم عاد فهو أحق به لأنه صاحب مجلس أه لا أما أن يذهب ويستلقي على سريره في فندقه وينام ثم ما ياتي الا وقت الصلاه وقد حجز فهنا كنت اسدي اخواننا اوجههم بان يزعوا هذه السجاجيد لما غصب هذا من قربى الى الله ينزع السجاد المغصوبه هذه قربى الى الله او ان تاتي لهم بالشرط حتى تقيم حكم الله وعدل الله والعدل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 العاشر رواخه تجد سجاجيد كل بحر مفروشه كلها كذب وزور وليس لاصحابها وليس ل لاولاس الموجودين في الحرم ذهب يتوزلون ذاهبون وينامون بهذا يتوزلون فهنا لابد حينئذ او لك ان تزع السجاد وتقعد فيها نعم تقعد عليها والا احسن ان يكون عندك شهود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 لك على شاطر البحر بعتك هذه السمكة بيع قبل ان تمضي فتبيعها فتنزل تمسك بها لا تجدها نعم فلا ينبغي ان يباع شيء لا يمكن الحصول عليه لا يمكن الحصول عليه ارض متنازع فيها و... ويبأيدي وناس ادعو لهم انها مرتها وغالب الظن انها لهم ثم يأتي سنقوا هذا لي متأكد بيعني بس اشترى لا لا تشتري حتى يتعرف انه تملكها ملك تام لما نبيعها نبيع الرجل ما ليس عنده ما لا يملك نعم اا سامي الجزائر الله يا نصيحتكم لطالب العلم اراد ان يحفظ متن العقيده بعد الاصول الثلاثه وكتاب التوحيد انا احب من هذا الذي هو حريص على الحفظ نعم بعد ان حفظ كتاب التوحيد وصوله الثلاثة ان يحفظ قدر المستطاع كتاب الله والآيات المتعلقة خاصة بالاعتقاد والأحكام نعم ويحفظ كتاب أيضا كشف الشبهات للماء المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ولينظر إلى قوة الحفظ عنده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 فقال النبي عنهم كلاب النار لا يجاوزه لا تجاوز قرابها يعني تراقيهم هي لا يفهم من القران ما شاء الله العافيه وقد سئل ابن المبارك اقدم حفظ القران او فهمي أو أو, او او او طلب العلم قال اذا كان عندك من العلم من القران ما تصنع به صادق فاطلب العلم ان بالعلم تعرف الاحكام وتعرف ما فسد من الاعتقاد فتجتذبه والمصلح من الاعتقاد فتاتي بي اعتقاد السلف وما صرح من الأحكام أو ما كان واجب فتأتيه ما كان منكر محرم فتجتنبه فهذا فرض عين فعما حفظ القرآن فمستحب ولا يقدم المستحب على فرض العين وقد جاهز الحديث عند البخاري وغيره ما جمع القرآن من الصحابة إلا أربع ولم يذكر فيهم أبو بكر ومر لعم لم يذكر فيهم أبو بكر ومر كن حريصا على حفظ القرآن لكن لكن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 كنت في الجزء هذا تراجعه واهل لما جره نعم صار الان حفظ اقره ان شاء الله ما تيسر مع القراء في المسجلات وشيخنا يقول قزات كتاب المنار اي نعم هذا كتاب المنار اللي فيه لا تظهر السور الغريبه اللي تعلقنا على الخطا وكل نعلق على الخطا لا ننقص من قدر المصنف المصنف من اهل السنه ومن اهل الحق ومن اصحاب المصنفات النافعه ولكن الحق حقا يتبع ما حكم ارتداء الجلباب هذا سؤال من فلسطين نسأل الله نحررها ويمتعنا بذلك ما حكم ارتداء الجلباب لأهل لجل الشام لجلباب أهل الشام بدأ من العباية الشرعية لا أنصح لجلباب أهل الشام الذي رأيته في دمشق وغيرها من بلدان الشام تلبس اللي يسمى قاب حتى يعني يصف حجم عظم كتفيها و الى نصر الساق او يبدي شبر من الساق هذا ما يجوز حتى لو لبس الجورب ده الا تندس العادات الذي كما جاء عن السلف كما في صحيح البخاري كل يشهدنا صلاه الفجر متدفعات بمرتهن يسقط العذاب الفوق يا اسفل فتخفي معالم بدنيه اما بضاعتها الكتف وتحجب راسها صار منظرها في اغراء وتحجب كتفها تحجب كتفها هذا فيه اغراء, كتفها. كتفها إغراء للناس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 نعم واذا كان الصف غير مختلف ان يكمل ان يكمل ذلك اه سائل اخير سؤال اخير اه الا يكون فعل ابن عمر خاص به في صلاة الليل فقط حتى في الصفر نعم لان ابن عمر كان يصلي في جوف في جوف الليل ما ذكر انه يحرص على ركعتين الفجر رضي الله تعالى عنه اه لذلك نقول انه ثبت على النبي صلى ركاته الفجر في السفر وركعتي و... و... و... و... ووتر في السفر اما ما نقل عنه ما سوى ذلك فنحتاج الى نقل من الصحابه انهم كانوا يفعلون ونقل ذكر عن علي لكن ما و... ما, ما ظهر لي سنده سنده فان ظهر فكان فيكون هذا من الخلاف التنوع مم. فلا يرد دعاءهم هذا ورد في عند البيهقي وهو حسن كما قيل وذكر منهم المسافر والاب الدعوه على ولده مما يسجد وايضا ايش المسافر حين دعوه الوالد ودعوه المسافر حتى الصائم حين يفطر ايه اذهب الزمن ما افهم اي هذا امر اخر يعني نتكلم على حديث ثلاثه لا يرد دعاءهم يذهب اليمن لمده اسبوع فهو لام فاظا يكون دعاءه في الطريق من السعوديه لليمن فقط لا دعوه المسافر مدى نسموه مسافر يعني نرجوه لانه قال دعوه المسافر آه سؤال دقيق الاخ يقول هل اذا استقر في البلد هل استقر في البلد يتوقف الدعاء ذلك المسافر اي في الطريق على كل حال هذا لابد ان ننظر فيه وصف السفر في الشرع فنعلم ان الرجل ما دام يكسر الصلاه فهو وصفه مسافر نعم الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعه من العذاب كما قال زياد مرسل فاذا قصر الرجل نمته فليرجع فهو في سفر وكانت مسلمه تقول للذي يسافر ادعو لي ولم اذكر انه يقيل انه ادعو لي وانت فلاه في ذاهب الطريق فقط المهم السفر مضلة عذاب حتى لو انك استقرت في افخم الفنادق فانه هو مشقة ومضلة عذاب ولا يستريح الرجل الا في منزله ما حكم القيام بالعملات الانتحارية ما يجوز هذا العملات الانتحارية لبع حزان ناسف ثم يقترب من يووت انما هم مدنيون احيانا يدخل عليهم في باص فيسحب الحزام الناسف يقتل اولئك مدنيون ليسوا باهل حرب اصلا فيجمع بين عده منكرات او بين مخالفات المخالفه الاولى انه انتحر لان الله لما قال ولا تقتلوا انفسكم كان ذلك عاما ولم يستثني إيش. قتل النفس من اجل الجهاد مثل اثناه سبحانه ان قصه الغلام فانه ما قتل نفسه قتله عدوه نعم فهنا يختلف الامر فهو يدخل الذي ينتحر ويفتك نفسه تحت حديث من قتل نفسه بحديده او وجع بطنه بحديده فحديده وجع بطنه فيها في جهنم خالد بن خالد زياد خرج التردي فهذا نخشى انه يتفجر مره بعد مره في جهنم لانه يعذب الاله يتعذب بالآلة ولا لا فنخاف أنه ينفجر في جهنم كما انتحر بالتفجير لأنه ذكرت صور كل جزاء كان له من جنس عمله الذي نات به كل جزاء طيب والمنكر الآخر أن هؤلاء الذين تقتلهم في الباصل اليهودي هؤلاء مدنيون مغير مقاتلين فلا يقاتلوا المنكر الثالث انك بالعمليه هذه تؤدي للنكاهه ب اهل الاسلام او العدو قال العز بن عبد السلام صاحب القواعد شرع الجهاد للنكاهه بالعدو فاذا كان عدو قويا مستحكما كانت النكاهه بالضد لم يشرع سلمنا انك تقتل نفسك اذا حدثت نكاهه كبيره من العدو حصل الفوز بعدها سلمنا فهذا واقع ها يعني بيحتاجوا لحديث البراء مع ان سردهم منقطع كما عققته في كتاب فقه الجهاد ان البراء صعد وفتح له الباب وحصل له طعنات الى اخره ومر شهر بعدها اولا هو نجا البراء فلم ينتحر نفسه فكان احتمال ان ينجو ثانيا ان حدثت نكاهه ففتح الحصن وفازوا وانتصروا على اعدائهم قال اليوم النكاهه بالتفجير معكوسه ضد الاسلام فما ان يحصل التفجير الا تاتي الطائرات وتضرب المئات من اهل المسجد اهل الفلسطينيين المساكين فهذا الولد عاق لقرابته واهله يذهب الى دوريه وديه يقتل بالحجاره واحد ثم ياتي نداء من يهود فياتوا بطائرات يقتلوا ابوه ويقتلوا يقتلوا اباه ويقتلوا اعمامه ويقتلوا اعوذ بالله عاق هذا اسال الله يرزقنا وإياكم ما سألنا وتعلمنا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين